صوت الثالث من الشيطان الرحيم the oh. تجال بلیم ت لا في کهان برمبا برمبا ستنید برمبا تَقِينُ نُهِيَتِ فَكُنْ مُوسَى قُلْ لَا, لا تَغْفَلْ ولا يوفني يعط ساقي عليه قلنا لا Amen. Hey. I'm دانند कौन है